وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الذين كفروا ينادون لم قتل الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ دعونا الى الايمان فتكفرون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 من الملك اليوم لله الواحد القهام